وَمَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُجْدِي هُوَ لا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَجِ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 دَمَّ وَالابْصَارُ وَالافْئِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ கௌமி